بسم الله الرحمن الرحيم والصفات طفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق اننا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يتمعنون الى المناء الاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا لهم عذاب واقد الا من قطف الخطفه فاتبعه شهاب فاقب فَتَفَسَّهُن أَهُم أَشَد خَلْقًا أَم مَنْ خَلَقْنَا إِنْ نَقَلْنَا هُمْ مِنْ طِينٍ لَّادِبٍ بَلَعَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَتَيَّ يَتَسَخَّرُونَ فَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ فَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا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 لهم بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قريم يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وخدنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون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 فإنهم لا آكلون منها فما لئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لا الجحيم إنهم الفؤادهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون.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 ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الفرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين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 فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنخثون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إنا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 فلما أسلما وتلهون الجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا له والبلاء المبين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 وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الفرب العظيم ونصرناهم فكانوهم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم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 وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا مِنَ المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم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 فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي ضَطْنِهِ إلَى يَوْمٍ يُبَعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَائِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنْبَسْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِنٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إلَى مِئَةٍ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَأَمَلُوا فَمَتَعْنَاهُمْ إلَى حِينٍ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 وَإِنَّ جُرَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ أَحِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبَصِّرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُسْتَعْجِلِينَ